وَإِذَنْتَ قُلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَضَّغَنُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ قوتي وذكر ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست برض بكم قالوا بل شهذنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آذان أنا من قبل وكنا ذريعة من بعدهم أفاته لكونا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولا يرجعون وَأَلُّ عَلَيْهِمْ نَفَاءَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتٍ فَنَسَلَخْ مِنْ ذَهَفَ أَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيِّ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِجَوَّ لَكِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْهُ لَن تَنَالُوا الْأَرْضَ وَاتَّبَعْتُمُوهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَذْرُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلني القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلي فأولئك هم الخاسرون